ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم ا إِذَا ل ن ج م ا ل ن ا ح ب م وَمَا غَوَى و ل ا ي ن عَنِ ط ق ا للعلوم ه هُوَ و ى إِنْ إ ا وَحِيٌّ يُوحَى ا ل ا س ت و وَهُوَ ى ب ا ل أ ف ق ا ل أ م ي ى ف ت د ل ا فتاخر ن قاب س ي د أ او ادنا ف ا و ه ى إ ل ى عبد ه ل م ا أ و ه ى ما تدبل ا فؤاد ما ر ا ى أ افاتماونا هو على ما يراه ى ولقد ر نزلتا اخرى عند سدره انتهى عندها جنه الماوى اذ يوجد موسوعه ا يرشى ى ا ل ب ا النابلسي ق د رعى م آ ي ت ر ه ا ك ب ر ر ى أ ف للعلوم ا ا ت و ل ز الاسلاميه ث أ س موسوعه ا أ ن ا ل ل ه ب ه ا من س ل ا إن ي للعلوم الاسلاميه تهوى ا أ ق د من ربهم الهدى للإنسان أم الآخرة والأولى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 ي م و س و إ ه النابلسي ا عن من للعلوم ن ذكرنا ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ذلك م ل من ي ه و أعلم بمن صل عن س ب ي ل ه و ه و أ ع ل م بمن ا ه م ا في ا ل س م وما ا ا الأرض ا و ت في ليجزي ي ذ ن أ س ا ء و ا ب م م ا ع ل و ا و ي ج ز ي ا ل ذ ي ن أحسنوا ا ب ل ح س ن ا ل ذ ي ي ن ن ت ب و ن كبائر ا ل إ ث م و ا ل ف و ا ش إ ل ا ا ل ل م ن إن ر ب ه ك و ا س ع المغفرة و أ ع ل م بكم إذ ه النابلسي أ أ ر ض وإذ ت م أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزفقوا م للعلوم الاسلاميه ا ي ى وأعطى ل ل ف موسوعه ا ل م ي ن ب ب أ م ا في ص ب م و س ى و إ ب ر ا ه ي م ا للعلوم ذ ي وفى أ ا زرة الاسلاميه ل إ ن س ن إلا ا وأنه اسماء ك الله الحسنى أ خ ر ى ه هو أ ش ر ن ه أهل ف ع ا د ل أ و د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ف ا ء ربك ت م ا ع ي منه أزفت اسماء ل ل ز ف ة ي لها من دون الله ك الحسنى ف أفمن هذا ا د ي ث تعجبون وترحبون تبتون ولا وأنتم ا م د و فاسجدوا و لله ع